ويقولون قاعات فإذا برزوا من عندك بيت قائفة منهم غير الذي تقول بيت قائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوسل على الله وكفّ بالله وكيله أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً وَإِذَا جَاءَهُمْ